مَتَاً وَسَقَل لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ على عقبيه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 ن ر تقلب وجهك في السماء إفَ والك قبَنَة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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال لا تشعرون ولا نذل ونكون بشيء من الخوف والجنح والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات هذا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله, لله وان اليه راجعون و ذلك عليهم صلوات من ربهم ورحمه و ولك هم